ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الأخرى وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ إذا الله مثال الذين أُوتوا الكتاب لتبين له للناس ولا تكتونا فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئ لا تحسبن الذين يسرون بما آتوا ويحتقرون عَنُ خَلَتَ حِسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ الله الله. <تصفيق> وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ كُلُّ شيء إن في خلق السماء hello <laughs> ربنا ربنا ربنا سبحانه سبحانه Hım <gülüyor> hım <gülüyor> ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ناذن بنا وكف عنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم